فلما زاءوا أزاء الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وَإِذْ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إِنِّي رسول الله ليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من الزورات ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم من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 هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أسلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم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 أمر الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أوصى إلى الله قال الحواريون نحن أوصى الله فأمل الطائفة من بني إسرائيل وكترقى فأيدنا الذين آمنوا عَلَى عدوهم فَأَصْلَحُوا ظاهرين